غدا العدا وغدا الظلم في عصرنا سيدا طال ليل الردى وتمادى العدا وغدا الظلم في عصرنا سيدا طال ليل فمتى سانرى الفجر يبدو متى فمتى سانرى الفجر يبدو قد سيل الدمع دبست في حلم حلم قد سيل الدمع دبست في حلم واتىنا الصراخ يشوق السماء واتىنا الصراخ يشوق السماء قد وسيل الدماء دماء, دماء الحما حمان الدماء دماء, دماء الحما وتعال الصراخ يشوق السماء وتعال الصراخ يشوق السماء فمتى يستفيق السكارى فمتى يستفيق السكارى قد شئنا الكلام كلام, كلام دعاه السلام سلام شئنا الكلام كلام السلام وامنا نهذلن كذلن نعا وامنا نهذلن كذلن نعا قد شئنا الكلام كلام دعاه السلام سلام شئنا الكلام كلام دعاه السلام وامنا نهذلن كذلن نعا ذلا كذل النعام فمتى يصدقون الوعود متى فمتى يصدقون الوعود متى شردوا شعبنا شردوا أرضنا ضدروا شعبنا شردوا شعبنا, شعبنا لاقيت كل آمالنا لاقيت حد كل آمالنا شردوا شعبنا شردوا شعبنا ضدروا شعبنا لا تفتح كل آماننا. لا تفتح كل آماننا. فمتى ستعود الطيور متى؟ فمتى ستعود الطيور متى؟ بكت بكلها واشتكت. كم حصان بكت بكلها واشتكت. واستغاثت ولكنها اسكتت واستغاثت ولكنها اسكتت كم حصان بكت بكا لها واشتكى اشتكى الحصان بكت بكا لها واشتكى واستغاثت ولكنها اسكتت واستغاثت ولكنها اسكتت فمتى تسرج يا خيول متى فمتى صردي خيول متى؟ كم صغير قضى ظهبه في الصبا؟ كم صغير قضى ظهبه في الصبا؟ أي يذن بن جناه لينلق الجزا؟ أي يذن بن جناه لينلق الجزا؟ كم صغير قضى ظهبه في الصبا؟ كم صغير قضى ظهبه في الصبا؟ أي يدن بن جناهول يلقى الجزاء اي يدن بن جناهول يلقى الجزاء فمتى ستداوى الجروح متى فمتى ستداء والجروح متى أين ذاك الجسد جسد تراه جمد جمئ نذاك الجسد جسد تراه جمد مستكئ كل داء وما من أحد نشتكي كل داء وما من أحد أين ذاك الجسد؟ جسد, جسد. تراه جمد. جمد. أين ذاك الجسد؟ جسد تراه جمد. جمد. نشتكي كل داعٍ وما من أحد. نشتكي كل داعٍ وما من أحد. فمتى يا تدع الجمادومة؟ فمتى يتداعى الجماد ومتى اروحا دائرا اير الخطاعات اير اروحا دائرا اير على كل وجه رآحا حائره وعلى كل وجه رؤا اروحا دائره دائره طاعاته على كل وجه روحه حائره وعلى كل وجه روحه حائره فمتى يسأم الذل من متى فمتى يسام الذل من